「そして私た ل の声を聞い أ く ع ا い اختيارية ي 聞 ا ب و ن بها ويعاقبون عليها يعني نحن كلامنا مع ا ل ج ب ر ي ة ثم ق ر أ ن ا إ ل ى متى ا فإن قيل ف إ ن قيل بعد تعميم علم الله تعالى و إ ر ا د ت ه هم يتمسكون ب ع ق ي د ة أ ش ع ر ي ة وهي ماذا تعميم علم الله و إ ر ا د ت ه هذه ع ق ي د ة أ ش ع ر ي ة اصبتناها ص ا د ق ا ا ل آ ن ي ァインピーラー بعد تعميم علم الله تعالى و إ ر ا د ت ه الجبر لازم وهو ملل من الكلام يعني هذا م ا ن قوله القران خطا ع ل أ ن ه م ا إ م ا أ ن ي ت ع ل ق بوجود الفيل فيجب أ و بعدمه فيمتنئه ولا اختيار مع الوجوب والامتناع قلنا يعلم و يريد أن العلم ان ل ل ع م أ العبد يفعله أ و يتركه باختياره فلا إ ش ك ا ل ه ف <تصفيق> إ ن قيل فيكون فعله الاختياري واجبا أ و ممتنعا وهذا ينافي الاختيار قلنا ممنوع ف إ ن الوجوب بالاختيار ي محقق للاختيار لا منافي و أ ي ض ا هنا وصلنا و أ ي ض ا منقول ب أ ف ع ا ل ي ع ن ايرادكم علينا هذا ا ل إ ي ر ا د منقول أ و هذا ا ل إ ش ك ا ل منقول أ و هذا الاعتراض منقول ب أ ف ع ا ل الباري جل ذكره ي ع ن ي م ا هو افعال ا ل ب ا ر ع افعال البائع من افعال الانسان في هذه النهي ا ة افعال الانسان من ا ل م م ك ن ا ت التي هي د ا خ ل ة في د ا ئ ر ة العلم و ا ل إ ر ا د ة افعال الله كذا ك م م ك ن ة افعال الله هي ليس ك ن ة م م ك ن ة فهي إ ذ ن د ا خ ل ة ت ح ت ا ل ع ل م و ا ل إ ر ا د ة إ ذ ا كان د ا خ ه الى تتلى اللى و ا ل إ ر ا د ة مانه ا مجبور مانهواي وصول جبري الله ت ع ا ل ى مجبور لا هذا من المسلمين يا ت ق د و ان الله مجبور لماذا ل ا ن ص ب ق العلمي او ل ا ن ص ب ق ا ل ع ر ا د ة لا ي س ت ل ز م ا ل ج ب ر ة لا في هكلا ولا في هكيل إ ن س ا ن ف ب ط ل بطلى م ا ى لا وعيون م ا ن ك و ل ي ع ن ي ك ل ا م ك م م ن ق و ل ب أ ف ع ا ل الباري ذكره. لأن, لماذا؟ لأن, أفعال... لان علمه و إ ر ا د ت ه متعلقان ب أ ف ع ا ل ه ف أ ف ع ا ل ه إ ذ ن إ م ا و ا ج ب ة أ ب د ا و إ م ا م م ت ن ع ت أ ب د ا الواجب و والممت... الممتنع كلاهما ك ل ه م ا جبر ك ل ه م ا جبر فيلزم أ ن يكون فعله واجبا عليه やにいざかな、もたありかん、ビウジューディー。アウムンテニアンアレイヒー、いざかな、ビラツ。ワ altapulun, hakada? Laatapulun。やに、ファイルズマニアコーナフィールド、ウワジブンアレイ。カウノウワジブンアレイバフィルン。ワマアッダイルルバフィルンバフィルン。ファイルズオンハーデルレディーカ الان لا اريد ان اريده انا ايضا مللت فان قيل الان ننتقل الى كلام جديد فان قيل هذا ايضا من قبل الجبريه ف إ ن قيل لا م ع ن ى لكون العبد فاعلن بالاختيار كما تقولون أ ن ت م تقولون م ا ذ ا العبد ف ا ع ل بالاختيار أ ن ت م ا ل أ ش ع ر ي ا ت لا م ع ن ى لكون العبد فاعلن بالاختيار إ ل ا كونه ا ل ا كونه موجدا ل أ ف ع ا ل ه بالقصد و ا ل إ ر ا د ة ما م ع ن ى أ ن ا ل إ ن س ا ن فاعل بالاختيار م ع ن يجب ا ه ي و ن يجب ا يكون ج ب ان ي ك و ب ان ي ك و ا ل ا خ ت ي ا ر ز ي د ف ان ل ل ص ل ا ت ه ب ا ل ي ك و ي ان ي ك ن ي ان ي ك ن يجب ان ي و يجب ان ي و ي ان ي و يجب ان ي و ج ب ان ي ب ان يكون يجب ان يكون يجب ان يكون ي ب ان ي ك و ق د ج ب ان ي ن ا ل ل ه ت ع ا ل ى مستقل ب خ ل ق ا ل أ ف ع ا ل و إ ي ج ا د ه ا أ ن ت م ف ي م ان ب ان ي ك ا ك ن ت م ت ن ا ق ش و ن ا ل م ك و ن ي ج م ا ذ ا فعلتم؟ أ ن ه ل ا خ ا ل ق إ ل ا ا ل ل ه و الله تعالى هو الذي يخلق افعالا ابا انتم الان لما نسبتم الى العبد فعلا فكانكم نسبتم اليه خلقا انتم الان معنا مع الجبريه نسبتم الى العبد الفعلا الفعل. هذا يساوي الخلق الان ا خ ا الايه الفيل الذي نسبتموه الى العبد هو الخلق هو ايه الخلق. بينما أ ن ت م س ا ب ق ا نفيتم ا ل خ ل ق ى عني ف ت ا لبد خ ل ل ق عن ا فهمتم ا ل إ ش ك ا ل ف إ ن ق ي للامانه ل ك و ن ا لبد ع فايل ا ب ا ل ا خ ت ي ا ر إ ل ا كونه موجدا ل أ ف ع ا ل ه بل ا ق ص د و ا ل إ ر ا د ة إ ذ ا موجد يعني خ ا ل ق وقد سبق على وعاليا ولال ا ه أ ن ه إ ي ه سبقى يعني سبقى في م ن ك م أ ن ت م سبقى من الدروس ماذا سبقى أ ن الله تعالى مستقل يعني لا يشاركه فيه اب لا يشاركه فيه غيره أ ن الله تعالى مستقل بخلق ا ل أ ف ع ا ل و إ ي ج ا د ه ا ومعلوم أ ن المقدور يعني نحن نوافقهم على هذا يعني أ ن ت م عقيدتكم الاشعريه التي ب ي ن ت م ه ا هي هذه و たちはあなたのアピールのアピールのアピールのアピールのアピールのアピールのアピールのアピールのアピールのアピールのアピー ا のアピールのアピールのアピールのアピールのアピールのアピールのア ل ールのア ا ールのアピールのアピ ا ルのアピールのアピー ه のアピールのアピールのアピールのアピールのアピールのアピールのアピールのアピールのアピールのアピールのアピールのアピールのアピー رب هذا يعني انا ارى أ ن ه انه جواب من ا ل ج ب ر ي ة أ و رد من ا ل ج ب ر ي ة على جواب ا ل أ ش ع ر ي ة التي سوف, سوف يذكرونه ل ل ج ب ر ي ة يعني ا ل آ ن ا ل ج ب ر ي ة أ و ر د علينا سؤالا ما هو أ ن ك م نسبتم إ ل ى العبد فعلا فكان َ لكم ُْ ن َ س َ ب ْ ت ُ م ْ ا ل َ يوم القيامه بينما ََْ ع َ ن ْ ت ُ م ْ في ِ ص ا ب ِ ق ِ نفتم ََ ي َُْْ ن ْ هم ُُ ا ل خ َ ق ي ا م إ اذا ما فعلتمو ه ص ا ب ق ك م هو صحيح ما فعلتمو ه ص ا ب ق ك م هو صحيح فهذا هو السؤال الآن هذا هو ا ل سؤال ا ل آ ن هذا ا ل سؤال ت و ق ع الجبريتو ة ق ع و ا م ا ذ انا الاشعري ة س ي ج ي ب ع ل ي ن ا ت و ق ع و ا م ا ذ ا なな ا أن ل ななななななななななななな ه ن ن ا な ل ななななななななななななななななな ه ななななななななななななななななななななな ا ななななな ل なななななななななななななななな ا ななななななななななな أ ななななななな عليك. な م ا ذ ا ن ななななな ن なななななななななななななななななななななななななな ا ل なななななななななななな ل なななななななな ن なななななななななな あるいはそれを言うと、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ ل たはあなたは ن なたはあなたは ل なたはあなた ن あなたはあなた ل あなたはあなたはあなたはあなたはあな ن はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな و ج, ج و د هذا なたはあなたはあな ا はあなたはあなたはあなた د あなたはあ ر ي はあなたはあなたはあなたはあなたはあななななはななな فلذلك قبل أ ن يجيبني بهذا الجواب أ ر د عليه مسبقا تعرف هذا يعني ماذا نقول ب ا ل ع ر ب ي ة اتخاذ الخطوات ا ل ا ح ت ي ا ط ي ة احتياطي ل أ ن ك سترد علي بكلامي أ ن ا اعرفه فلذلك مسبقا أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ل غ ي يعني مفعول أريد أن ألغي هذا الفعل يعني أ ن أ ل غ ي اثره أنت لان المقضور الوحيد هو الواحدة صلاه الوحيد وهل يقع تحت اثرين تحت قدرتين لا يقع مثل ان يكون زيد ابن عمرو و ابن عبد الرحمن لا يمكن هذا فهم إ م ا أ ن يكون ابن فلان و إ م ا أ ن يكون ابن فلان آ خ ر فكذلك صلاه زيدين أ ن س ت ن ص ي ب ه ا إ ل ى الله أ ن ا عارف و ت ن ص ي ب ه ا إ ل ى زيدين بهي ك م ت ك ف أ ن ا أ ردوا ع ل ي ك مسبقا أ ن هذا لا ي ص ح ع ق ل ك ل أ ن ه ن س ب ة م ق د و ر إ ل ى ق ا د ر ي ن ن س ب ة م ق د و ر إلى فلذلك قال و م ع ل و م ي ع ن ي ه ذ ا تتمتكا م ا ل ز ب ر ي ة و معلوم أ ن المقدور ا ل و ا ه د لا ي د خ ل ت ح ت ق د ر ت ي ن مستقلتين لا ي ق و أ و لا ي د خ ل ت ح ت ق د ر ت ي ن مستقلتين ما ه ما ق د ر ة الله و ق د ر ة زيد ق د ر ة الله و ق د ر ة زيد ولا ت ح ت م س ت ق ل ة و غير م س ت ق ل ة ي ع ن ي مقدور و ا ه د م ق د و ر و ا ح د ل ا ي د خ ل ت ح ت ق د ر ت ي ن مستقلتين هذا و ا ض ح و ن هذا وعي دو حلو ت ح ت ق د ر م م س ت ق ل ة و ق د ر م أ خ ر ى غير مستقل ة ل ا ي د خ ل لي ما م ع ن ى ا ل قدرا ق د ر ة هي ا لتوجد ي ت هي توجد أ و لا توجد إ م ا ن ع م أ و ل ى إ ذ ا هو إ ذ ا هي ت و ج د خلاص لتحتاج ا ليا ي ش ي ء آ خ ر فايمون إ ذ ن لا تدخل كذلك تحت م س ت ق ل ة وغير م س ت ق ل ة أ ي هو المذهب الاشعري لم يذكره ا ش ا ر ه هنا فقط ا ل ش ا ر ه قال لا يدخل تحت قدرتين مستقلتين من قال هذا الكلام لا احد من ا ل ا ش ع ر ي ة ت تقول فعل العبد واقع بين قدرتين مستقلتين هذا شرك عندنا هذا ان ن ا إ ش ر ا ء ب ل ا د ل ا ن ه ن ل ا ن ق و ل ب ل الذي ن ق و ل نعم واقي ة ي ع ن ي ف ف ر ا ل أ ب د و ا ق ي ت ح ت ق د ر ة ا ل ل ه ا ل تي هي م س ت ق ل ة و ت ح ت ق د ر ة ا ل ع ب د ي ع ل تي هي ل ي س ت م س ت ق ل ة ف ا ل آ ن الجبري يكمل ا ل كلام و إ ن لم ي ذ ك ر ه ا ل ش ا ر ع كيف تكمل ه أ ن ت و لا بين م س ت ق ل ة و غير م س ت ق ل ة ل ي ه أنا كما ق ل ت ل ك م إ ذ ا كانت هي قدرة م س ت ق ل ة و ق د ر ة غير م س ت ق ل ة لا ي ق ع م ق د و ر ت ح ت ه م ا ل أ ن ه ا إ ذ ا كانت هي ق د ر ة لا أ و ج د ت بدون م س ا ع د ة م ن ه ا أ و جدت إ ذ ا لم توجد فهي ليست م س ت ق ل ة إ ذ ا هي م س ت ق ل ة وعوجدت س م م ا دورها ل ي س لها دور فهم و م ا ان تجد و هذه تجد و هذه ه ذ ا ل م س ؤ و ل ي التي تجد هذه المسؤوليه التي تجد هذه المسؤوليه التي تجد ه ذ ا المسؤوليه التي تجد هذه ا ل م س ي التي تجد هذه ا ل م س ؤ و التي ت د ا ل و ل ي ه التي تجد ه ذ المسؤوليه التي تجد ه ذ ا ل م س ؤ و ل ي ا ل ي تجد ه ه ل ي س ل ه حساب هذا ه و ا ل م ذ ه ب ا ل ي ش ع ر ي ق د ر ة ا ل ل ه وقدرة ا ل ع ب د ي ق د ر ة الله م و ج د ة و ق د ر ة العبد غير م و ج د ة إ ذ ن ما دورها فكان غير م و ج و د ة فلذلك لسان الجبري يقول أ و لسان يعني لسانهاله يقول ولا بين م س ت ق ل ة وغير م س ت ق ل ة حتى يتم دليله نحن نساعده يعني ولا تحت م س ت ق ل ة وغير م س ت ق ل ة كما يقول ا ل أ ش ع ر ي ة ファイルズムアハドルアンラインインアダムカウニーアブデファイルンビリエクティアーアウアダムウニラータアダファーンリアファバサンイバルアダムジュアナフィスィガジュ アジー。まぁ、アスハブルハワシは、いわゆる読み読み読み読み読の読み読み読み読み読い読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み読み ف ي ل ز م ع ه د ا ل أ م ر ي ن يعني إ ذ ا كان لا ي د خ ل ت ح ت ق د ر ت ي ن مستقلتين ف ي ل ز م و ع ه د ا ل أ م ر ي ن إ م ا ع د م ك و ن العبدي ف ا ي ل ا ب ا ل خ ت ي ا ر كما نقول نحن ا ل ج ا ب ن ي ة إ م ا ع د م ك و ن العبدي فايلن ي ا ل ف ا ي ل ف ا ت ب ل ف ا ب ل ا ت ل ف ت ي ا ت بلفتيات ب ل ف ت ا ت ل ف ا ت ب ل ا ب ل ف ت ا ب ل ف ت ا ت ب ل ي ا ت ب ل ي ا ل ف ت ا ل ف ت ي ا ل ف ت ي ا عدم ك و ن ا لا ل ه ت ع ل ى خ ا ل ق ا ل ف ع ا ل ا ل ع ب ا د ك ق و ل ي م ت ز ل ي و ا ل ث ا ن ي ب ا ط ل و ا ل ث ا ن ي و ا ل ث ا ن ي ب ا ط ل ع ل ي ش ا ل أ و ل أ ي ض ا ب ا ط ل ا و ق ا ل و ا ل ث ا ن ي ب ا ط ل ولو ا أ ل ص ح ي ح ل أ ن ن ن ع د ا أول و ث ا ن ي ي عدم ن ي ع ك و ن ا ل ع بدفعي ل ب ا ل خ ت ي ا ر ه و ص ح ي ح ي ع ن ي ه ذ ا جبر ع ولكن و هذا ا ل م ب ا د ي ف ب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا ا ل م ك ا ل ج ب ا ط ل ف ل م ا ذ ا ل م ي ق ل إ ن ه ب ا ط ل م ك ا أ يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان ي ب ط ل يكون هذا المكان يجب ان ي ه و ن هذا المكان يجب ان ي ه و ن هذا ل م ك ا ل يجب ا ل يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان ファイントハザルカデルイヴァントアラマアンナサニーバーティータイヤーナウォールインフォバンディナナナマザディナタイヤーナウォールウォールアンナラバデレイセルウォールインフィアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリ لا ك ل ا م في ق و ت هذا الكلام لا ك ل ا م في ق و ت هذا الكلام يعني لا اشكال في ق و ت هذا الاشكال لا اشكال في ق و ت هذا الاشكال او لا لا ك ل ا م في ق و ت هذا الكلام يعني هذا الكلام يعني هذا سؤال سؤالك هذا انت قلت ايه فيلزم كذا او كذا لكذا وكذا فايلزم هذا تعلي ما هو فايلزم اهدوا الامرين هذا تعليم في ا ل قليل قليل ب ل ي ل ما هو من اين ادى انت ب ي ن ك ا ن ك أ انت راكب القليل فإن... ف إ ي ن ت ي معنى... لها مانع لكوني لعبد ا ل ف ا ل ن بالستيري الى كونه موجود لفعلي بالكاسيوله 私 ا ل إ ر ا د 言 ي ことを من الذي يذكره بالانف اذا كان لماذا أ ن ا اتذكر إ ذ ا حتى تعرف جيدا أ ن ه ا ق ض ي ة ش ر ف ي ة إ ذ اذا كان لا معنى إ كان لا معنى لكون ي لكون ي العبد فاعلا なかなかのようなものが出てきてい ماذا? レズマ、アハドルアムレイ。そこはネットワークマ、アハドルアムレイ。そんマーマ、アハドルアムレイ。イマ、イマ、アナウ、アナブダ、イマ、アナブダ、マジール。 マシン今か d ダマーなりカウリラムディ、ファイルカウリにモチーゼル、レスリマーハブルアムレイ。アラブドマジフォー。 何を言うの何の何を言うの何を言の何の何を言うの何を言うの何の何を言うのを言うの何を言うの何を言うの何うの何を言うの何を言うの何 اذا كان كذا كان كذا هذا م ل ز م ا ما دليل ا ل م ل ز م ا انت تبدا ا ل م ل ز م ا اذا كان كذا ل ز م كذا لماذا لزيم كذا لماذا, لماذا لزوم إ ذ ا لم يكن له إ لا ه ذ ا ا ل م ع ن ى ل ا ز م أ ه د ا ل أ م ر ي ن هذا و ا ظ ي ف ي ا ل ا ق ل لكنه ت ع ب ي ر عنه هو صعب إ ذ ا كان إذا, اذا كان لما الذي كان ي ب د ف ا ا ل ا غير ك و ن ه موجدا ل ا ز م أ ه د ا ل أ م ر ي ن غير ك و ن ه موجدا إ ذ ا هو موجد هو موجد إ ذ ا كان هو موجد الله ليس خ ا ل ص ا الله ليس خ ا ل ص ا أ و أ و العبد مجبور كيف يكون مجبور إ ذ ا كان هو موجدا فليس فليس, إيه؟ فليس هو موجدا فانتم نكمل ا ل آ ن ق لا ن لَا كلاما في قوت هذا الكلام ومكانته اشكالكم هذا قوي جدا ما س أ ل ت م و ن ا انه يعني إ ش ك ا ل قوي لا ك ل ا م في هذا لا ك ل ا م في ق و ة هذا الكلام و م ط ا ن ت ه إ ل ا أ ن ه وما ذ ل ك ن ه ا ئ ل ا ل إ ج ا ب ة عن هذا إ ل ا أ ن ه لما ث ب ت بالبرهان أ ن الخالف هو الله تعالى سبط بالبوران انا الحالكه ما هي ا ل و ح د ا ن ي ة بوران و هداني يا بورانو انا ا ل خ ا ل ق ه و الله, الله تعالياني هو الله وحده لا هذا غيره يشاركه ث ب ت بل ا ب ر ا ن هذا و س ب ت بل ا ض ر و ر ة كذاري ك ا ب ا ل ض رورتي مذا ث ب ت أ ن ل ق د ر ة العبدي و إ ر ا د ت ه م د خ ل ا في بعض ا ل أ ف ع ا ل و بل ا رورى و بل رورى ما تفعلى بل ا بران ث ب ت ب ا ل ب ر ه ا ن كذا و س ب ت ب ا ل ض ر و ر ة كذا مالذي ا ث ب ت ب ا ل ض ر و ر ة أ ن ل ق د ر ة العبدي و إ ر ا د ت ه مدخل ا ً في بعض ا ل أ ف ع ا ل ك ح ر ك ة ا ل ب ط ش دون البعضي ك ح ر ك ة ا ل ا ر ت ع ا ش هذا يدعينا ا لرورتي ل ة في ذلك م ر ا ك ث ر ة يفرق ع ن إنسان ي ي باللرورة ب ي ن نوعي ا ل ح ر ك ة ح ر ك ة ا ل ا ر ت ع ا ش و ح ر ك ة البطشي ش ع ر ا ل إ ن س ا ن في حركتي في ا ل ب ط س ي ب ا م ر لا ي ش ع ر به في ه ر ك ة ا ل ا ر ت ع ا ش ما هذا الذي ي ش ع ر به الله أ ع ل م لكن أ ن ا أ ش ع ر بشيء أ ن ا لما يعني ا ر ف ع ق و ب ا لكي أ ش ر ب الماء منه أ ش ع ر ب و ج و د شيء على خ ل ا ف ما على خ ل ا ف سقوطي مثلا من ا ل ث ق ف إ ل ى ا ل أ ر ض فهم أ و الاخلافي ارتعاش في س د ة ا ل ب ر و د ة ما هذا ا ل شيء الذي أ ش ع ر به الله أ ع ل م أ ن ا لا أن أغرب عنه. هذا أمر آخر. لكن اشعر به ن هذا أ م ر آ خ ر لكن بل ا ض ر و ر ة أ ش ع ر بفرق أ و ب ف ا ر ق بين ا ل ح ر ك ت ي ن أ ل ي س هذا بل ا ض رور ة فلذلك قلنا و بل ا ض ر و ر ة أ ن ا ل ق د ر ة ا ل ع ب د و إ ر ا د ت ه مدخلا طيب انت كيف تشعر ب أ ن لقدرتك مدخلا أ ن ت تشعر بشيء أ ن ا لا انكر ذلك بل لا ينكره عاقل ا ل إ ن س ا ن يشعر ب أ م ر في أ ف ع ا ل ه ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة ولا يشعر به في أ ف ع ا ل ه ا ل ا ض ط ر ا ر ي ة هذا ينبغي أ ن يعترف به كل عاقل لكن أ ن ت قلت هنا ماذا قلت هنا ب ا ل ض ر و ر ة أ ن ل ق د ر ة العبد و إ ر ا د ت ه م مدخلا هذه د ع و ة ك ب ي ر ة د ع و ة ك ب ي ر ة ع ر ي ض ة أ ن تصدي ا ل م د خ ل ي ة لمن لماذا لقدرتك ما معنى المدخل ما معنى المدخل أ ي ت أ ث ي ر أ ي هذا أ م ر غيب أ ن ت لا شعور لك به فتفهمون أ و لا تفهمون يعني هل ل د المثل اقول لك يعني انا أ ه ر ق أو أ هذه ر ق ه ا ل و ر ق ة بالنار ا ل ذ ي ع ر ف ه ب ا ل ر ر و ة ا ل ر و ر ة التي لا يجوز ع ن ك ا ر ه ا و ه ي وجود ا ل و ر ق ة ه ل يمكن ا بها بها ل ه ا ر بها ل ه ا ر بها بها ع ل بها ل بها ي بها هذا عمر ي بها بها هذا ك ب ر كبر كلمة كلمة アリフォー、アンナローカタモ juda、ワナロモ juda、ワナローモタビセトン、ビワーカー、ワラカタモタビセトン、ビナー、キューハーダアリアンマンナーラー、マドヘルン、フィヒラーティー、ハディー、ワーカー、アムラアリ。リマダ、ライエジューザニャータリカ、ドゥナニャクナナナー、モサヘルアカラン、モサヘルアカラン。 حصول الهرق ولا ن ا ر ليس مستهيل اخلا هل المستهيل هل, هل مستهيل اخلا ان يكون فيه نار ولا اهتراق لا أ ي ض ا إ ن د ن ا نار ولا ا ه ت ر ا ق و إ ن د ن ا اهتراق ولا ن ا ر ف إ ذ ا كون النار لها مدخل في ا ل ا ه ت ر ا ق هذا لا ندركه لا بالاستدلال فضلا عن ا ض ر و ر ة أنت تبدأ هنا ض ر ولكن ر ة ع هذا في هو مجرد الدوران وقتل ا ي مجرد ايه ليس ا ل ت أ ث ي ر ليس بمنا ع ى ل ت أ ث ي ر حتى ايه يكون متوافقا مع المذهب ا ل أ ش ع ر ي المذهب ا ل أ ش ع ر ي لا يرى له ت أ ث ي ر ا ラーリコダーティーラブディー、セレンテ ر ー、ファ ا リー。ワイン ن ムルブラブリマスカルウナ、タラトブドウラン、タリフドウラン。ラタリフウナドウラン、ダウラン、ウジュウ ل ウママン、モテレビセイ。カマコルトルコン、アルワ ا カト、モテ ا ビセトンビナー、アナロモテレビ بالورقة. هذا أنا أراه. اما ا ل ت أ ث ي ر الذي هو علم أ و امر غيب لا أ ح د يحكم به إ ذ ن ث ب ت بالبرهان أ ن الخالق هو الله تعالى أ ي وحده و ب ا ل ض ر و ر ة ث ب ت أ ن لقدره العبد و إ ر ا د ت ه مدخلا يعني ترطبا どう ثابت بالبرهان 何が言うか分からない。何が言うか分からない。何が言うか分からない。何が言うか分からない。何が言うか分からない。何が言うか分からない。何が言うか分からない。何が言うか分からない。何が言うか分からない。何が言うか分からない。何が言うか分からない。 وكون فيل أ ب د ل ه مضخل في بعض ا ل أ ف ع ا ل امرائي م ت ن ا ق ض ا ن ا ل آ ن ليل و ن ه ا ر و ب ت ا ن ن ا ا ل آ ن في ليل و س ب ت ا ن ن ا ا ل آ ن في ن ه ا ر هذا س ب ت وهذا سبطه فعلما س ب ت لا يمكن لا يمكن اي انكا ر لماذا ساكتون ا م ي ع ن ي س ب ت ا ن ن ا ا ل آ ن ليل و س ب ت ا ن ن ا ا ل آ ن نهارون فهل يمكنك بعد ذلك أ ن تنكر أ ح د ه م ا لا يمكنك أ ن تنكر فماذا ن فعل ماذا ن فعل ا ل آ ن ن ح ت ا ج إ ل ى طريق ل ل خ ل انا ف ع ن هذه ا ل م ش ك ل ة ف ه م ا ل ج م ع ب ي ن ا ل ن ق ي ل ي ن أ ي ض انا فعل ا ل ج م ع ب ي ن ا ل ن ق ي ل ي ن ص ع ل انا ف ع ا فعل انا ف ل انا ي ع ل انا فعل انا ف ع انا ف ع انا فعل انا فعل انا ف ل ا ن ل ا ن و ه ت ج ن ا هذا جواب لما لما ث ب ت ا ننا في الليل و ث ب ت ا ننا في ا ل نهار و ه ت ج ن ا في افصي انها بالمظيع في م ظ تاني في نفق مظلم نحن الان ي ق ل م دايما نفق ل ي ع ن ي ف ي نفق م ف ق ن ن ح ن ا ل آ ن ف ي نفق م ف ق نفق ن ف و ن ا ل نفق ليس ي م د ك و ق نفق نفق نفق نفق نفق ي ع ن ي ا ل ف ق نفق داخل ف ق نفق نفق نفق نفق ن ف او كنال في, تحت الأرض في نفق. يعني الجيش ينفق الجيش ينفق ع ي ي ح ر ن ف نفق, نفق مظلم إ ذ ا دخل ه ا ل إ ن س ا ن يخاف المهم هذا هو ا ل م ض ي ع مكان ويب مكان ط ر ي ق ويب نريد أ ن نخرج منه فورا يهتجنا في ا ل ت ف ص ي ت ف ص ي م ممن ت ف ص ي يعني تخلص نريد أ ن نتخلص من هذا لاننا نتخلص من ا هذا لاننا و ق ن ا في ت ع ا ر ض ي ع ن ي ك ل شيء ا ل ل ه ي خ ل ق ه كلية م و ج ب ة ك ل شيء ا ل ل ه ي خ ل ق ه كلية من و ج ب ة ق ي ا ه ا إيه؟ أ نتخلص م من هذا ل م ن ن ق ي ه ا ن ق ي ت ا ل ك ل ي ة ا ل م و ج ب ة ا لاننا ج ز ئ ي ة ي ع نتخلص م ع ب د ا فعله يعني الكل يقول لك لابن ا جيون كلي م و ج ب ة ماتت ان تقلو اذا ر ص ب و ا ح د يعني ز ي د راسي ز ي د ل ي س ن اجي هن ز ي د ل ي س ن اجي هن م ع ن ا ه انا كله طلب ا نجي ا و ن تعب ف ه م إ ذ ا صدى كتل جزئيه ت ص ا ل ب ة ك ر ب ة ك ل ي ت ا ل م و ج ب ة هم ا ل ن ق ي ل ا ن هاكذا هاك من ن خ ي ل ي ن إ ذ ا صدق أ ن الله هو فاعل كل شيء كذب ان العبد له فعل إ ذ ا صدق أ ن العبد له فعل إ ذ ا صدق هذا كذب ان الله فاعل كل شيء لا يجتمعني معا ابدا فماذا نفعل ا ل آ ن اهتجنا في التفصيل ان هذا المضيقي الى القول اهتجنا إ ل ى القول متعلق باهتجنا إ ل ى القول بماذا ماذا نقول إ ل ى القول ب أ ن الله تعالى خالق كل شيء والعبد ك ا ص ب أ م ا أ ن الله خالق كل شيء هذا خط أ ه م ر هذا إ ي ه خط أ ه م ر لا يجوز ا ل م س ا ص به ولا يجوز الاقتراب منه تعرفون هذا ولذلك نصبته كما قاله الجبري ف ل ا ل ل ب ر ي م ا ذ ا ل ق ا ل الله ي ا ل يقول ا ل ل يقول ا ل ل يقول ا ل ل ل الله ل ا ل ل ي الله ي ل ا ل ه ي الله ي ل ا ه ق و الله يقول ا يقول ا ي ة و ل ا ل ل ي ق و ا ل ق و الله ي ق و ا ل ل يقول الله ي و الله ي ق و ه يقول ا ل ي الله الله ي ا ل ي ق ه ي ق الله ي ق الله ي ق ل الله ي ا ل ل ي ق الله ي ق الله ي ل ا ل ل الله ل ا ل ه ي ق و الله يقول ا ل ق و الله يقول ا ل ل الله ي ق ل الله الله ي ن و ه ا ب ل ه ي ن و ل الله ي الله ي ق ي ل الله ي الله ل ا ل ي ل الله ي ق ل الله يقول ا ل ه ي ل الله ي ق و الله ي ل ا ل ل ا ل ل ا ل يقول ا ل ه ا ل ي أن ن غ ي ر بعض التغييرات أ و نعدل تعبون التعديل ومتعديل و م ت ع د ل ومتعديل ومتعديل ومتعديل و م ت ف د ي ل و م ن ع د ي ل و م ت ع ف ي ا ل م س أ و م ث ا ن ي ة أ م ا ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى لا ي ل ومتعديل ه م س أ ل ة إ ي م ا ن و ا ل ك ف ر ا ل ل ه خالق أ و ليس خ ا ل ق م م ك ن نفكر ف ي ه ل ا الله خ ا ل ق م ف ر و غ م ن ه ك ل ا م مفروغ منه, كلام مفروغ منه و ع ف ق ن ا ا ل ج ب ر ي ة أو خ ا لن ف ا هذا ل ا ي ع ن ي ن ا هذا كبار ص و ف يقول الله يلقون ا هذا الكلام و ع ف ق ن ا ا ل و ه ا ب ي ة كيف نقول هذا ليس ليس اقرا فتركنا ا ل ق ض ي ة هكذا س ل ي م ة الله تعالى هو الخالق فبقي لنا شيء ثاني ا ل آ خ ر وهو فيل العبدي طيب هل ب إ م ك ا ن ن ا أ ن نفكر فينا نفكر في هل ه العبد فايل يعني فايل بمنى كاسي バネイナ、カサラン・デビューラン、ワハダムナウラン。バネイナ、カサラン、ビクリマシャカティン、バジューディン、ワラン、ヤニ、タマ、ハドモウ。ラブドウ、カサブウ、ヤニ、アラウアラムビ、ムラビ、イバービカラミ。ワラブドウ、ラブドウ、カサブウ。 و تحقيقه ا ل آ ن بعد أ ن اطلق الكسب ة و هو شاور في قراره نفسه هذا كلام يعني يعني غير مفهوم لكثير من الناس اما أ ن الله خالق معلوم لا يحتاج ل ل بيان أ ن الله تعالى خالق كل شيء مفهوم يعلمه كل مؤمن فلا يحتاج إ ل ى بيان واما أ ن ا لا بد قاسي شيء جديد وارد على الفكر ا ل إ س ل ا م ي فهم لم يكن موجود ا في زمن ابي بكر و امر و اسمان و علي بل ا س ت ه د ث ه ا ل أ ش ع ر ي ف أ ن ت لها مدى ت غ ي ه مراته رضى كلام و الابد ك ا س د كلام جديد ف ع ل ما هو استلاه جديد يبتكرته ل غ ر ض أ و لغير غ ر ض أ ن ت ا ل ذ ي ت بينه نحو ا ل نفهمه فقال و ت ه د ق ه فانت ا ل آ ن و ت ح ق ي ق هذا ه الكلام ي د ل على أ ن ه شاير ب و ج و د م ش ك ل ة و إ ا ل م ي ك ن هناك م ش ك ل ة لماذا يطول هذا الكلام و ت ح ق ي ق ه أ ن صرفا ل ع ب د ي قدرته و إ ر ا د ت ه إ ل ى الفيلي ك س ب فهمتم ولم تفهمو ا قولنا و ا ي د الله تعالى الفيلا و ا ي د الله تعالى الفيلا عقيب ذ ل ك خ ل ك ن اراكم فيهم مقدور ا ل و ا ح د يعني الذي هو ف ي ا ل ع ب د ي ف ي ا ل ع ب د ي اخي و ا ل مقدور ا ل و ا ح د د ا خ ل ت ح ت ا ل ق د ر ت ي ن لكن لا ت ب د ر ت ق ر أ لكن ف و ر ا لكن انتهت ر ج ن المهار د ا خ ل ت ح ت ا ل ق د ر ت ي ن لكن ب ج ه ت ي ن مختلفتين ب ج ه ت ي ن مختلفتين يعني ا ل ج ه ة ف ا ل ف ي ل م ق د و ر الله ت ع ا ل ى ب ج ه ة الإجاد ي ومقدور العبد بجهة الكسب هو الذي قلنا ص ا ص د ق ا يعني صلاة زيد ننصبها إلى الله بجهة أن الله هو الذي خلقها ونصبها ن, ن إلى زيد بجهة يعني ما أنا بجهة بيتبالي بيتبالي أنه هو الذي كسبها فهمتوا؟ لكن بجهتين مختلفتين فالفعل مقدور الله تعالى بجهة الإيجاد ومقدور العبد ب ج ه ة ا ل ك س ب وهذا القدر من ا ل البع... م ع ن ى ض ر و ر ي هذا القدر من ا ل م ع ن ى ض ر و ر ي أ ن تعتقد و إ ن لم تقدر على أ ز ي د من ذلك في تلخيص ا ل ع ب ا ر ة ا ل م ف ش ح ة أ ن ت ح ق ي ق كوني في للعبد بخلق الله تعالى و إ ي ج ا د ه ما ع م في ه للعبد من ا ل ق د ر ة والاختيار ي ع ن يجب في ا ل م ع ي ن ا ل أ م ر ي ن ا ل ن ق ي ي ن ل ا بد م ن أ ن ن ت ك ل م ب ش ي ء ه ك ذ ا ن ت ك ل م أ ح س ن من ه ذ ا أ ن ا ل ا أ س ت ط ي ع أ ن ت ت س ت ط ي ع ك ل م هذا غ ا ي م ا أخدر ع ل ي ه غ ا ي م ا أ د ر ع ل ي ه في ا ل ت خ ل ص م ن ه ذ ا ا ل م ض ي هو أ ن أ ق و ل ل ك أ ن ا ل ع ب د أ ن ا ل ل ه ت ع ا ل ى خ ا ل ق ل ي ع ل العباد و أ ن ا ل ع ب د كاسب ل ف ع ل ه و ت ح ق ي ق ه أ ن ا ل ك س ب ص ر ف ا ل ع ب د قدرته و إ ر ا د ت ه إ ل ى م ا ذ الى إ ا ل ف ع ل ف إ ن م ا ي ص ر ف ا ل ع ب د قدرته و إ ر ا د ت ه إ ل ى ا ل ف ع ل جara و جرى تعدت ا الله تعالى أ ن ي خ ل ق عقيبه ا ل ف ع ل أ ن ي خ ل ق عقيبه عقيب ل ي س ب م ع ن ى بعده ل ي س ب م ع ن ى بعده بل هذا ت ع ق ب ت ع ق ب يعني ي كما قال ق ل و ب تعقيب ي ذاتي هذا هو التعقيب ا ل ز م ا ن ي ا يعني ا ي ه يعني ب ع د ب ع د إ ر ا د ة العبديه لا يقول لك ان هذا هو القدره ا ا ل ق د ر ة م ع ا ل ج ع لي لا بد أ ن ت ح ف ظ و ا هذه ا ل ك ل م ة ك ل و ا ح ع ا ل ق د ر ه ع ن ي ق د ر ة ا ل إ ن س ا ن ع ا ل ق د ر ه معا ل ف ع ل ل ل ف ع ل ه ذ ه هي هي ل ق ي د ي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ه ل هي هي هي هي هي هي هي هي ه م هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي قبل الصلاة قدرة ز ي د على ص ل ا ي ه قبل ص ل ا ي ه 私はそれを言うことができます。そして、私はそれを言うことができます。そして、私はそれを言うことができます。 ا ل ت ق د م ه ن ا أو ا ل ت ع ق ب ه ن ا ك افضل من ا ز م ن ي ا ً ي ع ن ي ل ا ك افضل من ا ز م ن ل ا ن ي ن هناك ا ف ض من ا ل ز م ا ن ه ي ك ن ه ا ف ض ل من ا ز م ن لانه زماني يكون ن ا ك من ز م ن لانه ي ك ا ل ع ب د ق د ر ت ه و إ ر ا د ت ه هو هو ز م ن لانه ل ق ا ل ل ه ت ع ا ل ى ف ع ل ه في أي ز م ا ن صرف ا ل ع ب د و إ ر ا د ت ه و ف ي ا ل ز م ا ن ذ ا ت ه خ ل ق ا ل ل ه ت ع ا ل ى ف ع ل ه هذا هو ا ل م ع ي ة نعم هناك ت ع ق ب ذاتي هذا لا يسترى في فلذلك ق ا ل الخيالي هذا ت ع ق و ب ذاتي ل ي ه ت ع ق ل ى ص ا ت ي م و ج و د لأن خلق الله تعالى س ا ب ق ذ ا ت ا خلق ا ل ل ه ت ع ا ل ى سابق ذ ا ت ا عن م ا ذ ا عن إ ر ذاتيكو ذ ا ت ي صرف ا ل ت ي ك و ذ ا ت ي ك ل ذاتيكو ذ ا ت ي ك ا ل خ ا ت م و ه ر ك ة ا ل يدي هل بين الحركتين تفاوت في الزمن لا يوجد تفاوت في الزمن بل في الزمن الذي تحركت ا ل إ س ب ا ء تحرك الخطر ا دون ت أ خ ر في الزمن أ م ا في ذ ا ت نعم في ذ ا ت في تقدم و ت أ خ ر لذات ا ل إ س ب ا ء ا ص ب ق من ذات الخطر ا ل أ ن ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ب ا ء هي الذي ط ل ك ت الشمس و ج د الله يعني ما فيش أو لا تعاقب زماني لا تعاقب زماني هل يوجد تعاقب ذاتي نعم ل أ ن ذات الشمس م ق د م على ذ ا ت الله ل أ ن ه ا ا ل ا ر ع ل ة م ت ق د م ة ذ ا ت ا على المعلوم هذه مبادئ ف ل س ف ي ة فقلنا ماذا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 عقيب ذ ل ك خلق و ان ل يكون ه ن ا تحت اجراءات ومقدورات ل ل ه ع ا الإيجاد ل ى بجهة و م ق د و ر ا ل الكصب ع ب بجهة د و ه ذ ا ا ل ق د ر ر من المعنى ض و ر ي و ا ت و م ن ق د على من ذلك يعني على من ذلك عزياد يعني عزياد البيان من ب في تلخيص ا ر ة ا ل ل ل م م ف ص يعني ا و ه ت أ ن ا لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ل خ ص لك ع ب ا ر ة م و ظ ه ة أ ف ض ل من هذا ا ل م ف س ه ة أ ن ماذا ا ل م ف س ه ة أ ن تحقيقي كوني في للعبد بخلق الله كما هي ع ق ي د ة ا ل ا ش ع ا ل ي ة و ا ل ج ب ر ي ة و إ ي ج ا د ه مع ما فيه للعبد من ا ل خ د ر ة والاختيار كما هي عقيدتنا نحن مخالفين ل ل ج ب ر ي ة 何が起こるかというと、私たちはあいまとの出会いをしていました。 م س أ ل ة ا ل ك ن هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا لا ي ا و ز هذا ي لا يجوز هذا لا ى ل ع ج و إلى ا ل آ ن ذكرت لك ش ي ء حتى ت ف هذا م لا أ س ت ط ي ع أن أبين ل ك أفضل م ن هذا ه لا يجوز هذا لا ى أنه يجوز ف ق ل هذا لا يجوز هذا بينهما بينهما يعني بين خ ا ل ق ي ة الله و اختيار اب ل أ يعني في الجمع بين ا ل أ م ر ي ن في الجمع بين خ ا ل ق ي ة الله تعالى و اختيار ابدي ولهم في الفرق بينهما عبارات مثل أ ن الكسب ما وقع ب آ ل ة ما هو الكسب الكسب ما وقع ب آ ل ة والخلق لا ب آ ل ة ا ل إ ن س ا ن ي ن ا ي م ن ا ي م ا يمكن ا ي ان ي ن ان ي م ان ي م ك ان يمكن م ك ا ي م ن يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ا ي م ك ان يمكن يمكن ا ي ن ان يمكن ان ي ان ي م ت ن ان يمكن ا ي ن ان ي م ا يمكن ان يمكن ان ان ي م ن ي م ك ان ي ل ك ن ان ي م ك ان ي ك ن ان ي م ك ان ي ل ك ن ان يمكن ان يمكن ان م ان ي م ك ان ي م ك ان ي ك ن ان ي م ان يمكن ان ي م ت ن ا ل يمكن ان م ان ي ان ي م ان ا ان يمكن ان ان ان ان ان ان ان ولكن ب م قدو وكذلك ع ب ا ر ة ث ا ن ي ة و ا ل ك س ب م ق د و ر وقع في محل قدرته و ا ل خ ل ق م ق د و ر وقع لا في محل قدرته هذه ع ب ا ر ة أ خ ر ى في, في خلاف في ا ل ن س خ ة و ا ل خ ل ق م قدورهم وقع لا في محل قدرته و ل ك لا لك ان ي ك و لك ان ي ك و ل ان ي ك و لك ان ي و لك ا لك لك ان ي ك و لك ان ي ك ه ن لك ان ي ل ا ي ك لك ان يكون ل ن ي ك لك ان يكون ن يكون ل ان ي ك و ق لك ان و ر و ق ع ي ع ن ي ل ي س و ا ج ب ل أ ن ه م ع ن و ف ع ل ى م ا سبقه ف ي ك و لك ا ي لك ان لك ان و ا لك س ب ل ا ي ص ح ن لك ان ي ك ا ل ث ة و ا لك س ب ل ا ي ص ح ن ان ف ر ان ا ل ق ان ي ك و لك ا ي ع ن ي ا لك ا س ب هل يكون م ن ف ر د ا مثلا ز ي د المصلي هل يستطيعون يصلي م ن ف ر د ا دون م س ا ع د ة من الله لا ي س ت ط ي ع هذا س و ا ل خ ل ق ي س ح ه يعني الله تعالى يستطيعون يفعلك ذ ا مستقلل دون أ ن يستعين بيه هذي هذا إ ب ا ة وهكذا من ا ل إ ب ا ر ا ت موجود ة لهم ف إ ن ك ي ل ا ف ق د أ ت ب ط ئ و ما ن سبتم إلى المتزلة من إثبات الشركة أنتم فيما سبق خاصة المشايخ ما, الم ما وراء النهر قالوا إيه المجلوس أصعد حالا من المتزلة حيث نسبتم إلى المتزلة الإشراك و أنتم كذلك وقعتم في هذا الإشراك لأنكم نسبتم إلى الإنسان ي اختيار الفعل فإذا ن الله تعالى خالق و زيد خالق عندكم قلنا في الرد على هذا هذا كلام من كلام ا ل ج ب ر ي ة ف إ ن ق ي ل من ا ل ج ب ر ي ة نرد عليهم قلنا اشركتوا ل ل ش ر ك ت و يعني اشركتوا ل ل م م ن و ع اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ا ن اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ع ل ى ش ي ه و ا هو يمثل كلمه م ا و يمثل كلمه بما هو ل م ه بما هو لا يمثل كلمه بما هو لا ي م ث ر كلمه بما ه ق ر ي ة يعني خ م س و ن إ ن س ا ن ي س ك ن و ن ف ي قرية و ا ل ق ر ي ة م ق س م ة ب ي ن ه م إ ذ ك ه م ش ر ك ا ء ك ل و ا ح د يأخذ ن ص ي ب ه ف ه م و آ خ ر و هو ي و هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه ف ه م هو هو هو هو هو ه م ه ذ و ر ة هذه ا ل ش ر ك ة لا نبداها هذه ا ل ش ر ك ة لا يبداها ا ل أ س ع ا ر ي ة كشركاء ا ل ق ر ي ة و ا ل م ح ل ة ا ل م ح ل ة يعني البلد البلد د م ا ن البلد وكما إ ذ ا جعل العبد وكما إ ذ ا جئل العبد خالقا ل أ ف ع ا ل ه وصاني ا ل خالقا لصائل ا ل أ ر ا ض ي م ث ل م ن ا ل م ت ز ل ه ط ي م وكما ن و هذا ما تفعل إ ي ه ما ت و ف ع ل ى أ ن يجتمع ا ل ش ر ك ة ا ل م ه د و ر ة أ ن يجتمع كذا وكما إ ذ ا كذا يعني هو ا ل آ ن يذكر ل ل ش ر ك ة ا ل م ه د و ر ة مثالين ا ل أ ش ا ر ه يذكر ل ل ش ر ك ة ا ل م ه د و ر ة مثالين مثال أ و ل ا ل ش ر ك ة في ا ل ق ر ي ة ش ر ك ة في ل ق ر ي ة المثال ا ل ث ا ن ي المتفلح ل أ ن ه م ل أ ن ه م وكاوفي ش ر ك ت مادورا و ا ف ي ش ر ك ة م ه ذ و ر ة ل أ ن ه م قالوا إيه؟ الله تعالى ي خ ل ق ال جواهر ا ل ع ب د ي خ ل ق ال عرب ا ف ه م و ن إ ذ ن الله تعالى انفرد ب ن ص ي ب ه و ا ل ع ب د انفرد ب ن ص ي ب ه مثل ق ر ي ة هذه الشركه ن ه ر ل ا نقول بها ن ه ر ل ا نقول بها وهي م ه ذ و ر ة م ه ذ ولذلك ر ة و قال وكما اذا جويل ابو ل ع دو من الذي جعل المتزلي وكذا وكما إ ذ ا أ و ممكن تقرا د ع ل ف ا ل ض م ي ر رجلى ي المتزلي وكما إ ذ ا جويل ا ب دو خالقا لفعاله أ وصاني ا ل يعني الله تعالى جويل الله تعالى خ ا ل ق ا ل س ا ئ ر هذي هي س ر ا ت ه و ع ه نوعه نوعه ن ه نوعه نوعه نوعه ن ع ه نوعه نوعه نوعه نوعه نوعه نوعه نوعه نوعه نوعه نوعه نوعه نوعه نوعه نوعه نوعه نوعه نوعه نوعه نوعه ي و ع ه ن و نوعه و ع ه ن و ه نوعه ي و ع ه ن و نوعه و ع ه نوعه نوعه نوعه ن ف ع ه ن و ه نوعه نوعه نوعه نوعه نوره نوره نوره ن و نوره و إ ذ ا أ ض ي ف أ م ر إ ل ى شيئين اذا وضيف امر الى شيئين المراد ب ا ل أ م ر هنا اي سير العبدي بخلاف ما إ ذ ا أ ض ي ف أ م ر إ ل ى شيئين بجهتين مختلفتين كالارض تكون ملكا لله تعالى ب ج ه ة تقليقي و ل ل ع ب ا د ب ج ه ة ي ب و ت ي تصرف هذه ا ل أ ر ض ل ش ي خ ت ح د ث عنها المنطقه التي ت ت ح ع ن ه هي ا ل م ن ا ل ي تتحدث عنها ي ا ل م ق ه التي ت ح د ث عنها هي المنطقه التي ت ت ح د ن ه يجوز ل ه أن ت ي ت ص ر ف ف ي ه ا ب ا ل ب ي ط و ا ل ش ر ت ت ح د ا هي المنطقه ا ل ك و ه ذ ه ا ل م ن ط ل ه ل ت ي تتحدث عنها هي المنطقه التي ت ت ح د ه ا ه ل م ق ه التي ت ت ح د عنها هي ا ل م ن ه التي تتحدث عنها هي المنطقه التي تتحدث عنها ه و ا ل ذ ي ن ق و ل ه ي ح د ث ه ا ك ا ل أ ر ض تكون ملكا لله ب ج ه ة التخليف وللعباد يعني ملكا للعباد ب ج ه ة سبوط التصرفي ن هذا مثال ومثال ثاني نحن أ ش ع ر ي ة وكفعل ي ل ع ب د ينصب إ ل ى الله تعالى ب ج ه ة الخلق و إ ل ى العبد ب ج ه ة الكسب هذه شركه لكنها ليست م ه ذ و ر ة أ و م ح ظ و ر ة ف إ ن قيل فكيف كان كسب القبي ه قبيلا صفحا موجبا للاستهقاء بذمي والعقابي انتم تقولون الكسب ليس فيه خلق او تاثير ليس فيه خلق او تاثير او ايجاد بل هو مجرد يعني صرف العبدي قدرته و ارادته ثم الله ت ا ل ى هو الذي يخلق الله تعالى هو الذي يخلكم. هذا هو الكسب الذي شرحته و ع ن ت تقول أ ن كاسبل ا ق ب ي ه ق ب ي ه أ ن ك ا س ب ا ل م ع ص ي ة مذموم أ ل ي س كذلك كيف يكون ق ب ي هن و مذموما وهو ليس له فيه فعل إ ذ ن ما تعتقدونه في الذمي و ا ل ت ق ب ي ه مخالف لعقيدتكم مخالف ل ي عقيدتكم. هذا هو سؤال ف ا ن ق ي ل ا من من الجبريل فانكلا فكيف كان كسبوك ا به ي كبيان ي كيف كان زنا ق ب ي ا ن كيف كان ش ر ب الخمر ق ب ي ا ن الذي س ر ب ا ل خ م ر في ا ل ح ق ي ق ة ليس هو العبد بريل ا ب د ك ا س ب ف ق ط ف ا ن ق ي ل ا فكيف كان كسبوك ا به ي كبيان صفا موجبا ل ا س ت ه ق ا ت ل ا م و ا ل ا ق ا ب ب خ ل ا ف خ ل ق ه なるほど。 قلنا ل أ ن ه قد ص ب ت أ ن الخالق حكيم يعني هذا بناء على مذهب ا ل م ا ث و ل ي ة قلنا ل أ ن ه قد ص ب ت أ ن الخالق حكيم يعني أ ن الله تعالى حكيم لا يخلق شيئا إ ل ا و ل ه عقبة ه م ي د ة يعني إ ل ا و ل ه ه ك م ه لا يخلق شيئا إ ل ا و ل ه هو ح ك م ا